الحمد لله وسلام على العبادين الذين اصطفى على نبي نبيه المجدبة والأمين المصطفى على الكرام وإلى بيت الأعظام المسلمين والشرفة وبعد خطاب هو خطاب مكتوب هو الآن صحيح خطاب لهيئة لشركة لمؤسسة معينة عشان يضمن شخص متعامل معه خطاب الضمان هذه السؤال سنبينها مشابه تفصيل الخطاب خطاب معقود من المقاطبة وهو الكلام بين متكلم وسامع كما يطلق على الرسالة ناهش تطب أيضا والضمان لغة من ضمن المال ضمانا ضمن المال ضمانا فالضامن يلتزم بما في ذمة الغيب الضامن يلتزم بما في ذمة الغيب من المال والضمان في أصطلاح الفقهاء كما بينا هو ضم ذمة الكفيل الزعيم الضامن هو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول المطالبة بنفس أو بدين أو بحق على التعميم الضمان كما بينا ضم ذمة الكفيل الى ذمة المكفول يعني معنى ذلك ان المؤسسة تطالب الاصيل او تطالب ايش الضمين الكفيل الزعيم تطالب هذا او ذاك طيب بالنسبة لعناصر خطاب الضمان أركان الكفيل وهو البنك المصرف المصرف هو اصل الاصول الكفيل هو البنك او المصرف الذي أصدر التعهد الخطي بدفع مبلغ معين نيابة عن العميل إذا ما أخل العميل بشروط التعاقد بمعنى انت عندك بتعرف في شركات بتنزل شيء اسمه مناقص تريد بناء سد أو تريد بناء كل مثلا مصنع كبير إنشاء شركة أخرى فبيطرح الأمر في الأسواق. والشركات تأتي المناقصة تطرح والشركات تأتي فأفضلهم سعرا وأتقنهم عملا هو الذي يقبل هذا في أرض ايه أرض الكتابة أما في أرض الواقع أكثرهم رشوة طيب وذكاء وفهلوه هو الذي يأخذ هذه المناقصات وهذا الذي أفسد البلاد والعباد لكن نقول كاننا في في مجتمع إسلامي فالمناقصة ستقع على من هو أتقن وأفضل سعرا لا هو وحش كاسر في المكاسب ولا هو ايضا مدلس لا يكون مدلسا، بل هو متقن في الصنع فاذا البنك او المصرف بالخطاب هذا يدفع الى المؤسسة او الشركة التي ارادت بناء هذا المصنع فتبعث اليها بعدما وقعت المناقصة على زيد فقالوا لزيد انت كشركة لست لك زيمة عندنا يعني يمكن ان نستوصق من حقنا منك انت ممكن تخل بالعمل وممكن لا تأتي به على نفس الشروط وممكن ايضا تفسخ العقد والعقد صار لازما بيننا فكيف يعني يعني نستوسع ونضمن حقنا فلا بد من ضمين لا بد من كفيل لا بد من زين فيقول بمنتر ترتادي يقول الرئيس بمن تادي أن يكون كفيلا فيقول الكفيل هو المصرف لأن البنك طبعا حكومة وهي حكومية فهو الذي يقف في الباب فيقول يكون كفيل فهنا إذا المصرف هو الذي يرسل بالخطاب بأنه ملتزم تخطب ابتدائه الآن ملتزم بدفع المبلغ المبلغ الذي يعني يلتزم به المكفول وهو الذي يسأل للمكفول مع أن الاصل في الضمان هو يسأل المكفول أو يسأل الكفير لكنهم لن يذهبوا إلى المكفول لأنه هيضمن حقه من وين من هذا الضم الثاني أصل الثاني المكفول وهو العميل الذي يتعاقد مع الشركة العميل الذي يتعاقد مع الشريف وهذا المكفول هو الذي يقوم بطلب للمصرف أن يبعث الخطاب إلى المؤسسة لازم العلم تصور عندك الأول عندك مكفول وعندك كفيل وعندك مؤسسة مفهوم؟ يبقى العلاقة بينه المكفول هذا هو الذي يأتي بالطلب ليش للكفيل ان يكون كفيلا له يقدم طلب له ان يكون كفيلا له والكفيل هو الذي ياتي بخطاب الضمان للمؤسسه وعلاقه المنفول بالمؤسسه علاقة المناقصة علاقة العمل علاقه الشركة التي تمت بينهم عرفتم علاقه بين الدائره دائرة الثلاثه مفهوم طيب هذا بالنسبه المستفيد المستفيد هي الجهه ايش المؤسسه الجهه التي تستفيد من ذلك هي الجهه التي صدر الخطاب لصالحها مثل حكومه او شركه المقاولات او غير ذلك من المؤسسات الرابع الضمان الذي يستفيده العميل فالضمان هنا والخطاب ضمان هنا هو الخطاب أنا أضمن زيد في مائة مليون أنا أضمن زيد في كذا هذا هذا الضمان الخامس ما بينهم كل دي عناصر الضمان العمولة التي يتقاضاها الكفيل الأجرا أو العمولة التي يتقاضاها الكفيل نظير العمل الذي يؤدي ما العمل الذي يؤديه ها خطاب, خطاب الضمان آه يكون ضامنا ستة مبلغ الضمان ستة مبلغ الضمان إيش مبلغ الضمان إيش مبلغ الضمان يا شطار صح مش, مش الرجل تعامل مع المؤسسة وبينهما الآن الشركة هذه والمناقصة جاءت عليه يبا الضمان على 100 مليون ألف ألف, ألف ألف ألف ألف مليون مليار كما تقولون فإذن هذا هو المبلغ الذي مبلغ الضمان الذي يكون مكتوبا في خطاب الضمان يبقى لنا النقطة السابعة أيضا مدة الضمان مدة الضمان حيث يتضمن خطاب الضمان لمدة في مدة 6 أشهر في مدة 9 أشهر في مدة 3 أشهر مدة الضمان حتى يصير حتى يصير منتزمة الثامن الشروط التي يتضمنها خطاب الدمان. بتقديم او تأمين او غير ذلك بما هو معروف في الساحة شروط ممكن واحد يردد علي العناصر التمانية في الضمان طب اهم عناصر في الضمان اهم العناصر الضامن كفيل الزعيم مكفول المؤسسة اللي هو المستفيد لا في شيء مهم جدا والخطاب والقجرة هذه مهمة جدا لان انا لدي سنبين طيب هذا بالنسبة لخطاب الضمان وعناصر خطاب الضمان الفرق بين الخطاب خطاب الضمان ولا اعتماد المستندي سأتي شرح الناد المستند. لكن هناك فورد الفرق بين الاعتماد المستندي وبين الخطاب ان الاعتماد المستندي يقوم على دفع المصرف لمبلغ اما خطاب الضمان يقوم على ايش على الوع بالضمان انه لو قصر امر انا ضامن فارغ يبقى هنا سيلتقي الاعتماد المستندي مع الضمان متى يلتقون يا شطار ممتاز لقد وطبع الدفع فالدفع فالضامن يصير هنا ايش لا ملزما بايش بالدفع عند المطالبة يصير يبقى هنا التقى مع الاعتماد المستندي يبقى ايش الفرق الاعتماد المستندي اصاله الدفع المصرف بيدفع أما الخطاب خطاب الضمان لا يكون واحد فقط يكون ضامنا. هذا الفرق بين خطاب الضمان وخطاء الاعتماد المستند لخطاب الضمان صور خطاب الضمان صور في الاشتراك في المناقصات والمزايدات له صور ثلاثة الصورة الأولى خطاب ضمان ابتدائي وهو تعاود يدل على جدية المتقدم بالعطاء بالاستمرار فيه العطاء هيرسي على مين على ده طيب هذا اللي قدمه قدمه هو النمازج الذي سيتعامل بها فهنا الخطاب الابتدائي بيقول انا بتعهد بقول بان هذا المكفول سيؤدي كل ما عليه يلتزم به دي الصوره الاولى الصوره الثانيه خطاب ضمان نهائي وهو يتعهد بان المتعاقد سينهي ما عليه في المدة المحدده التي اتفق عليه فيها مع المؤسسه او مع المكفول السورة الثالثة والخطاب الضمان النهائي فوق النهائي وهو سداد المبلغ هو سداد المبلغ كانه بيمر بأطوار ثلاثه الطور الأول تطمين المؤسسة تطمين المؤسسة بأن المكفول سيقدم عليه من الالتزامات خطاب الثاني ها ها النهاية نون سانتاي خطاب الثالث السداد مرحلة إيش السداد إن كان قد قصر في ذلك العلماء يقولون هذا خطاب الضمان بصوره وعناصره فكيف تكييفه الشرعي قلنا الآن صورة خطاب بأن البصرف البنك سيأتي يأتي بخطاب موثق من المصرف الفلاني بخطاب الضمان أنه يضمن ويتعهد لم يلتزم المكفول فهو يلتزم ويدفع المبالغ التي وقعت أضرارا على المؤسسة هذه هي الصورة صورة خطاب الضمان فتكييفه الشرعي كيف يكون إن هذا يتعامل بين مع أنكم لستم تجارا لكن أكيد ستسألون فلابد أن تتقنوا هذا الباب فالعلماء يقولون التكييف الشرعي اختبطون لان ما من شيء مستحدث إلا وتجد له صورة إيش في الماضي هي كهكذا كه علي بن عبدالب قال قولا فصلا قال إن أردت أن تعلم ما سيأتي فانظر في الماضي فإن الأمور تتشابه مش سنة كونية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولين تشابهت قلوبه وقال وما هي من الظالمين بإيش ببعيد قال ولن تجد سنة الله تبديل في الآية لن تجد الله هذا بالنسبة لخطاب الضمان تنظر في تكييف الفقه الأولى وتسقطه على الوقت ما تكيفه الفقه حتى نعرف ونستخرج النتيجة العلماء المع... المع... المع... المعاصرون اختلفوا بتكيف الفقه لخطاب الضمان على أقوال القول الأول قالوا بعض العلماء قالوا أن خطاب الضمان كفالة خطاب الضمان كفالة والزعيم غارب لأنه الخطاب يستلزم أن المصرف يصير ملزما إذا تقاعص أو تأخر المكفول فيصير ملزما بإعطاء المبلغ كليا قالوا هذا إيش هذا هو الكفال هذا هو الضمان صحيح فإذا الأول والتخرجات الفقهية خطاب الضمان كفالة والكفالة باتفاق الفقاء لا يجبس أخذ الأجر عليه إخوتي انتبهوا أنا نسيت أن أبين الآن قلنا في خطاب الضمان يتقدم العميل بطلب للمصرف إنه, إنه, أنه يرسل خطاب الضمان للمؤسسة فلانية نظير كده إيش أجره في دفع طبعا بقى وبقى بالله اجره صحيح ولا لا قلت اشغل لأ انا في الوسط ممتاز عشان ابين بس الفرق فاذا اذا الكفاله لا بد لها من اجره والاجره باتفاق العلماء لا تجوز لا اوجد كثيره الوجه الاول ان عقد الكفاله عقد ارفاق وعقد الرفق لا يجوز فيه اجره الامر الثاني لانه خالف ما تقول اهو الان ان ان الاجره مشروطه من قبل المصرف فيكون عقد الكفالة عقد وشرط وهو شرط باطل والشرط الباطل يرجع العقد بإيش بالمطلقة ولأن الكفالة قربة والقربة لا يأخذ عليها أجره إذا ما أخذه الآن إذا أول التخريجات الفقهية بأنه إيش كفالة طب البنك يأخذ أجره فإذا قلنا بأنه كفالة فإذا أجر تريوز فا إذا لا يصح التخريج الفقهي الثاني الوجه الثاني أن بعض العلماء المعاصرين رأى أن خطاب الضمان وكالة خطاب الضمان وكالة هذا جيد جدا والوكالة وإن كانت من العقد الإفاق لكن اتفق العلماء عليه على جواز العجرة فيها لأنها تدخل في السمسرة فالوكالة يجوز فيها الأجرة قلنا هذا كلام جيد وصار البنك وكيلا بالدفع لمن؟ للمدفوع اهو صار وكيلا له في الدفع للمؤسسه لا سيما وان المؤسسه ارتضت بالبنكي والمصرف أن يكون وكيلا أن يكون وكيلا لكن يشوش على هذا التخريج أم ما هو لا لا المحاسب بقى لأنه المفروض يبقى عارف العمور الامور دي في البنك ايش اللي بيحصل فيه الان في خطاب الضمان خلاص المصرف تعهد انه سيدفع المال صح له حالتان صورتان ايش هما لا لا سيب وفى او لم هناك في هناك صورتان في الدفع هناك صورتان ايش هم الاخل فيهما العميل صورة الاولى ان يكون عميل وضع كلية المال في البنك يعني في توطية الصورة الثانية ما فيش لم يضع مالا فهنا يشوش هذا الحال على التخريج الفقهي بانه وكاله لانه لو لم يكن تغطيه فالبنك في الموعد ايش ها ملتزم سيدفع سداد هو هيتصرف مع العميل لكن هو في الموعد ملتزم أن ده دفع ولا تغطيه هذا ماذا يسمى ثم وكاله ولا يسمى قرض كما قال ابو معاذ قرض وسيأخذ أجرة اجره يبقى سيدخل هنا في ايش قرض جر نفع فهو ربا سيكون قرضا جر نفعا فهو ربا يبقى التخريج الفقه على أن وكالة تارة يكون صحيحا عندما كانت التغطية قلنا صح لأن ده وكالة في الإستداد وكيل في الدفع وسيأخذ على ذلك وله ذلك لكن عندما لم تكن التغطية يكون إيش قرضا طيب تخريج الفقه الثالث قال بعضهم خطاب الضمان يخرج على قاعدة الخراج بالضمان قاعدة الخراج بالضمان الرجل الذي عنده وديعة أو قل عنده الرهن وفي استفادة منه وهو يرعاه ويطعمه طيب أيضاً الخراج بإيش؟ بالضمان الغن بالغرم المصرات لما اشتراها رجل وقال فيردها مع صاع قلنا هذا ليس على الذي يخرج عنده لأن الخراج بإيش؟ بالضمان الخراج بالضمان فالغرض المقصود قالوا هذه خراج بالضمان قلنا يعني إيش صوروها لنا قالوا الآن الضمان بأن البنك المصرف مهدد هو الذي سألتزم بلم المال من العميل واعطائه للمؤسسه صحيح ولا لا طيب هذا هو ضمان أمام المؤسسه طيب والاجره بمثابه الخراج نتيجه لما قدمه من الضمان فاكون هذه الاجره خراج مقابل الضمان وهذا قطع بين هذا قطع لان البنك البنك ما أفاد العميل صاحب الرهن رهنه يستفيد بذلك رجل رهن بقره من اجل ختم سنتين يعطي لحبيبته لزوجته تتحلى به بعد ذلك لكن رهن عيش بقر البقره اطعمها وسقاها هذا الرجل الثاني وهو بيطعمها ويشرب من لبنها طيب البقره بعد بعد سته اشهر بالطعام الجيد التي الذي تاكله ستكون زادت هذه الزياده لمن هو الذي اعطاه الرهن صحيح ولا لا الخراج بالضمان لكن الافاده ايضا متعديه لكن في البنك ليس كذلك في البنك كل الاستفاده له هو فقط مفهوم غير مفهوم قاعده الخراج بالغامه حموه المعاملات هي اهم شيء في الفرق ان اردت أن ترى فقيها مدققا في أمور في كتب ثلاثه في الحيط وفي الطلاق وفي المعاملات هذا هو الفقيه بحق غير كده يستطيع أنه يأتيك بكل أقوال ويأخذ لكن دقة النظر للفقيه تظهر في هذه الأمور الثلاثة حيط طلاق وعملات أقول حبايبي خرج بالضمان خرج بالضمان فيه فارق هنا في خطاب الضمان منه من البنك خرج بالضمان هذه قاعدة للاستفاده من الوجهين الاستفاده فيها متبادله لكن في العميل ليس هناك استفاده متبادله بحال من الاحوال البنك لا يفيد العميل بشيء غير أنك يمكن أن تقول للإفادة أنه ضامن فهم كيف؟ فقط هي هذه الإفادة أن, هو إن, إن المؤسسة لا تقبل منه لكن تقبل نذر ففيها شيء من الحق لكن في النهاية هي تخرج عن قائدة الخرج بالضمان. تخرج الدمار بالضمان التبادل المفعل كرجل باع سيارة طيب فاستفاد منها بالركوب ووضع فيها البنزيل وزاد في العجل نفخ العجل طيب وأيضا وضع الأمور الأعلمات الطيبة التي تكون عليها فلما ردت طيب كان هذا استفاد بالمشي وزاد فيها والآخر استفاد بأنها ردت لها أحسن من إيش من الأول قد يكون العكس لكن الاستفادة متبادلة متبادلة فلذلك لا تنزل تحت الخراج بالضمان التخريج الفقه الرابع أن هذا جعال من باب الجعالة الضمان ومن باب الجعالة وهذا أيضا خطأ بين هذا خطأ بين وطبعا فيه وجه شبه ليش لأن الجعالة وع الجعالة عذر ار ارفار يصح في الجهالة طب دم الله يصح فيه الجهالة طيب عند بعض ما يقول لا يصح فما يصح فيه الجهالة أيضا فيها غرر لكن أنا أقول على التفسير العام فالجعالة أن رجل يطلب عملا من رجل ويأخذ مقابله إيش جوع صحيح ولا لا أم اقترب دم الله أين العمل أين العمل أين عمل حتى نقول أن هذه جعالة الجعالة التوصيب الشرعي لها أجرى مقابل عمل وين العمل الذي عمله المصير فهنا يا حبيبي فين العمل انت نايم انت عربي أي عمل هذا قد ما أنا عمل بالله ليك اسم وجاه لاش عملا فلا يجوز مقابل لا يجوز مقابل, مقابل وجاه لذلك قلنا اللي بيبيع الـ الـ الإقامة في البلاد السعودية وفي غيرها وأكل مالا حراما بيع وجاءه بيبيع الإقامة أكله مالا حرامه فالجعل هو الجعل يكون مقابل إيش العمل أين العمل هنا أين العمل بيكون مقابله هذا الجعل ما في عمل فإذا التخريج هذا تخريج خطأ التخريج الأخير هو الذي ندين الله به هو أنه التخريج الفقري لاختاب الضمان أنه يشمل ضمان كفالة ويشمل وكالة يشمل كفالة ويشمل وكالة وهذا رجعه شهر السلوس أيضا المعاصر حفظه الله وهذا القول هو أرجح الأقوال وهو أسد وهو أصح لما؟ لأننا نرى بأن العميل قد يغطي خطاب الضمان بالمال خطاب الضمان يتضمن مئة ألف درهم أو مئة ألف دولار فغطاه بمئة ألف دولار فرصيده في المصرف مئتي ألف دولار وخطاب الضمان بمئة ألف دولار غطاه لما غطاه فلما يحين وقت السداد فيأتي المؤسسة تأتي للمصرف فتقول اعطني مئة ألف فأعطاها سيعطيها من من ها من ماله من رصيدي هو ويأخذ على ذلك الاجره أجر التوصيل أجرة التوصيل هو ستأخذ منك المال وأعطى للرجل ل للمؤسسة وأخذ أجر على التوصية فصح ذلك طيب وهو يشمل كفالة أيضا ضمان عندما يخلو الرصيد من الس من المبلغ فعندما يخلو لا يجوز أخذ الأجر المصري لا يجوز أن يأخذ الأجر وعندما يغطى يجوز له أخذ الأجر فنقلبها من كفالة إلى إذا تكون كفالة ولا يجوز ما كان يأخذ الأجر عندما يخلو الرصيد من إيش؟ من مبلغ السداد، وعندما يمتلئ الرصيد بمبلغ السداد قلنا هذه وكالة توصيف الشرعي وكالة، ويجوز أخذ الأول يبقى يبعتارة في خطاب الضمان المصرف في خطاب الضمان مع العميل تارة وقعوا في الحل وطارة وقعوا في الحر، حين قلنا هي هي كفالة بالتوصيف الشرعي لما لم لم الرصيد. قلنا المعاملة محرمة. ليه محرمة؟ اشترط. لأن هذا يعتبر إيش؟ نعتبره قرض جرة. نفعا وكل قرض جرة نفع فهو ربا. طب إن كانت التغطية موجودة، قلنا صار هنا أو التوصيف الشرعي بأنه وكالة والأجر تجوز على الوكالة. هذا بالنسبة للرايح في التوصيف الشرعي اختار الضمان وهذه صورته يجوز فيها. او لا يجوز على الصفتين او النوعين بينا ذلك